ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك شفت عنا الرجزل منا لك ولا مرسلنا معك بني فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.